أ ه ل ا وسهلا به النبي اهلا وسهلا به ا ي اهلا وسهلا به ا ي اهلا وسهلا به النبي خير الانام العقرب ص ل على ه ذ ا النبي الهاشم المطلبي صل على هذا النبي الهاشم المطلب ي أ ح م د زكي ا ل م ن ش ي من و ز ف ه ربي قلت به من و ز ف ه 本当に。 كذره ذكره من واتي أ ج اكرم من ذ ك ر ه و أ ج ر ه ا في كل خير ب ن ش ر ك ل م ح ب لله ن ك ل م ح ب لله ن من مشرق أ و مغربي من لم يزر هذا النبي من مشرق أ و مغربي ابا له بالمذنب ي ن معرض للغضب 「よろしくお願いします」 I'm <laughs> sorry.